وَالنَّ زِعَاتِ غَررقَ وَنَّاشِطاتِ نَشْق وَسَّابِحاتِ سَبحَا فَسَّابِقاتِ سَبقَا فَمُدَِّراتِ أَمرا يَمَ تَأأَْرجُ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنت لا عظاما نخرا قالوا تلك اذا ذكرت خسرا فانما هي زجرة واحدا إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى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 ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى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 رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّارِقُ يتذكر الإنسان ماسعا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبلزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن Maha ima hiya almakwa Wama man khaf maqam rabbih Wama man khaf maqam rabbih Wanaha naps Wanaha napsa ranilho وَجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَأَنْتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا